جدر محتوم مادري غلطة ما تقبل التبرير بدلت الجهد في تصليحها وزر تصلحها شربت من الظنون الكاذبة ما يكفي التخدير كسبتك يا زمان تحيي لماني وانت تذبحها بشيت الخطوة اللي كذرت وجهها لما التكدير قريت الوضع زلها عبر حتى النياد محا قضيت العمر مستعماري غاز اللحظة التحريق أهلل عبرها اللي عاية لأيام تمسحا أشيل ضيقها اللي جاء في داخلي تأثير حصات جاثمه فوق الضلوع الله زحزحا ألوم الوقت ولا النفس ولا عامل التقدير لوم الزهرتين اللي بدي تقرى ملامحها أنا مأساتي أكبر من مجال الشرح والتفسير بقول الله هذيك اللحظة الله لا يسامحها أبا سدد هواتي اللي يصير يصير وبمسح دمعة ما نية ايام تمسحا بسدد فواتر الخطا واللي يصير يصير وبمسح دمعة ما نية ايام تمسحا بسدد فواتر الخطا واللي themesح دمعة عمانية لايام تمسحها بأسدد فوات لماذا؟ الخطا واللي يصير يصير themesح دمعة عمانية لايام تمسحها themesح دمعة عمانية لايام تمسحها